بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا ودعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ودعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 من كان يريد العدل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم دعَلنا له جهنمَ يَصْلَحَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُوراً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 وقل لهما قَوْلًا كريما واخفض لهما دناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا دصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَدَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَافِيدَ هَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 ودعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبادهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما دعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا فغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت صينا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 إذا لَأَذَقْنَكَ ضَعَفَ الْحَيَاةِ وَضَعَفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَدِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَدِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وَمَا أُوتِيْتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فَلَئِنْ شَئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على ودوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خَابَتْ زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظَامَهُ وَرُفاتٍ أَإِنَّ لَمَظْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 وكان الإنسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وقلنا من بعده دبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا داء وعد الآخرة دئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا